ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدينة تتلو عليهم آياتنا تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين